ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر منفر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَحَدًا نَّارًا إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يتيصح فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة مَا شَاءَ وَذَكَرَ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ